حصريا على موقع maradona.com فعلم مش سألك لازم الجاحد لازم دوت لترموني ببحر مهالك ولا عشان ما عايش فيه لوت ايه يا غشر بس اللي جرالك شكله قطع يدي بموت كنت بقول التادر احلى بس لازل طالع خسرات الطيب بيخش بسحلى وبابه نمي يبكي وزعلات انت حياتي يا دنيا تحلى عصلي بقالت لنت عباد اخف اختفى من الناس والتأكيد العكس دهباد وصيتوا القلب الحساس فجلتني سبع تلاته كان حبك تضل صاحي وكرهنا فلشتي ما بينتوا مكان مش جاي لا تهدت من الناس باما عرض الروح وفي جزيرة الموت المسال عرض الطلبية السيطرة حسن العربة ومعرف يا غابر نبولية فتح العربة والمساية عايش جراء كورا كنت باضطر كل <سؤال> أصحابي جيت على نفس زيادة شوية. واتقدر بطلع شيء جابي وانا كنت احسب أبا اللي بيحصل واقعي كان على. عليا كل الناس على لحد بحالبي ده الجدع انا وانت دمرني وما ضرنيش ولا كان ولا حاجه انا وسال في رساله مبعوته وكل شويه لا مكالمه ومعاكسات من كم بنوته لما شافوه مرتبوا لا لا يعني حياتي مبسوطه تخلك تحكي لاجل كشانه كنت ننزل حاله بقول أنا مزدوق محتاجني ايه مش هلك الحل او طول وكان ولا انتم مشغول وهربوا مني وكانوا عارفين اوعى <تصفيق> سل فيهم بعد ما تخلشي لقلبي بي عمر محدا يلو دراعك كل من, من سجارق يا سمين <تصفيق> انت الحب معتش بتاعك ما ما تحبك ده تشين <تصفيق> اه يا ونب الزمن اغبر خلك لا تغرق في عمامه شايف نزلت بتتكبر نسيون انا كنت اندلعه يا ما اغطرته مش بط اغطر لازم اغطر وبعدع <تصفيق> انت ان بس مالش اصحاب علشان انا غايب ليه قلت من انا مش حتى زميلي ابو حتى مش فاهم جوه ايه كنت مربي في زمان مش من دخان في بعني شمال هو شمال عشان نشيل وجروح وخرابك تي سعدت تكملت يا ولد احسن خلينا صحاب وجروح طبعا أحد مش كله غاب قسامه ومل انت يا فننت <تصفيق> انا انسان كليته منه جميع <تصفيق> كل ويقولوا كنت معاك حتى في موسيكا من فرقتو ومبقاش حتى في بيبو الباكو. ما ظنناش هفضل عايشنا اشباح متمسة على رض الطلبية عشان العربا ويعمش دينال دم الشهادة دي الاخوية مشرف نفسه بنفسه فتح العربا وضل ماضي كان يا عم عصام صاصا في مجانوده نمبر وان وعطر ولا لم الجارح يفضل كلام ويقبي تبح الموسيقى في <تصفيق> الشغل ده اصل الفا دار